اللهم إنا نسألك بأنك الرحمن لا إله إلا أنت أحدك لا شريك لك إنا ننا بكدعو Bismillahirrahmanirrahim. بِالَّذِي يَبْيَنُ الْجَنَّاتِ وَعَنُدِ مَا تَعْمُرُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُسْرِعِينَ إذ لما هم لكم تنطقوا ألا تلك حديث ويف إبراهيم I'm oh. Bir daha görüşürüz.